ya shogil qalbi qalbi ya shogil shogil qalbi عصفور وقصان الهجور ذبح الجناحي جفن عين البحار نامع الهجور فوجف للصاحب تلاقين الشمس مجروحة من يصبح صباحي تلاقين الشمس من هل دمي حموال تنوح السفك يذبح غيرو مع زوال علي طال البعض يا من شغلت الفاول شمس ودهك يا غايب تشركت رجاوك أغار عليك تولع فيك أولع الشاوك كنا بك سيدة توهم وحيس روح الغريبة وصيرا واردوات نطر نداه وايب مثل ماي المطار بيالدميع يجري الحبيبة محيطات الأرض غرف الجريح قلب ومشيبة غرامك نوف ذاب روح ودموع شراوح اللون البحر به العشق لما وواح خيالك ما يفارق عين خيذن وياواك ياريت الناواس طبوق حساواس عشق حرواك ينام الليل ويال. دموع تسيل إلك مش ده. بالليال النرجسية زمان بسهم يرمين ونزف جرح على داية يسعر الليل عاود بالليال النرجسية زمان بسهم يرمين ونزف جرح على داية تهاجر وينسي بالليل روح كلمسي تشالف للنجيم شوقي وترد الروح لي حروفك صارت يبشر يعني جهنة ونور أشوفك بالفرح وبهم تلقاك وجادك بالقلوب صار وترك أثار أنا مبضل خيالك وصح في ذكراك ajawjuduh jisab alruh na mufha wa wa kinam min layl dumoo' غيرها او اتحدا القصيده وكل قوافيها وشعيرها ناوي للعشيق غنى تهوي مهد بسحرها على لسان الوداد يسيح خذ روح عمرها ورود الياسمين يشمعطر حبت عطرها صرت شجره حزين عد الفرح منو ويها الفراح بس من يموت طروات أغطيها بصبور وزقيها معي دموح نظر عشاة حوبة وتنتظر بشراك أروحاً وين وأشوف العين تهل نشوى تنام الليل ودموعة تسير I like